بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجلحة مثنى وثلاث ورباع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 اشتركوا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 سائر شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليا تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار نهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كلٍ يجري لأجل مسمى. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم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 وإلى الله المصير وما يستغي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا وما يستغي الأحياء ولا إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور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 فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواء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 مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها, يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير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 ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرص في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على, فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير لئن جاءهم نذير ليقولن أهدى من إحدى الأمم فلما جاء ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلا تجد لسُنَّة الله تبديلَه ولن تجد ولن تجد لسنة الله سحُيلا أو لم في الأرضَ فَيَغضُّ كيفَ كان عاقبةُ الذينَ من قبلِهم وكانوا أشدَّ منهم قوة وما كان اللهُ ليُعجِزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إنه كان عليما قديرا ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ما ترك على ظهرها دا.